الباء مثل قوله, مثل قوله تعالى لا أخسر يوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحذف لينصرن المؤمنين طيب الآن الباء اوسع من الواو لانه يذكر معها في القسم والواو لا بد. يليها الظاهر والمظلم والواو لا يليها الا الظاهر لا اقسم بيوم القيامه هذا قسم مثبت ولا ممثل لا اقسم لا نافع نعم, نعم. هذا موجود في القرابه الكبيره لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم لما تجسرون فلا أقسم برب المشارق فلا أقسم مواقع النجوم كثير <تصفيق> وقد اختلف المفسرون في لا فقيل نافية لفعل محذوف والتقدير في قوله لا أقسم بيوم القيامة لا صحة لما تدعون من انكار البعث اقسم أقسم بيوم القيامة وقيل ان لا نافي لغير المخدو ايضا او لمن فيه محذوف والتقدير لا حاجة لا اقسم التقدير لا اقسم على كذا انا قلت لشيء محذوف ولكن لشيء موجود التقدير لا اقسم بكذا على كذا لانه لا يحتاج الى قسم هذا هذان الرين الراي الثالث يقول لا للتنبيه والجملة جملة ثبوتية لا جملة منفيه فالاقوال كم ثلاثة الأول أن لا نافية والمنفي محذوف فلا تكون داخلة على أقسم الثاني أن أن لا نافية داخل على أقسم والمعنى لا أقسم لأن الأمر أبين وأظهر من أن يحتاج إلى قسم والثالث ان لا للتنبيه واقسم مثبت قسم مثبت وهذا اصح وأقل تكلفا وكما نعلم ان ألا تأتي للتنبيه، فكذلك لا التي لزمها الهمزة الهمزه تاتي للتنبيه طيب يجوز مع هذيك العامل كما في هذا المثال اين العامل ونعام في الأقصى منهم كم؟ طيب. ويجوز حرف في قول تعالى عن إبريس قال بعزتك لا أغوينهم أجمعين. أين قسم؟ فبعزتك حرف القسم البعض والمقسم به العزة والمقسم عليه لا أغوينهم أجمعين. أين فعل القسم؟ محذوف والتقدير فبعزتي فأقصد لأغوينهم أجمعين قال ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا وأن يليها رمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين الله ربي وبه هل هنا للقصد بدين قوله أحلف لينصرن المؤمنين نعم. والتاء مثل قوله تعالى لا لتسألن عما كنتم تفترون ويحذف معها العام الوجوبا ولا يليها إلا اسم, إلا اسم الله أو رب مثل ورب الكعبة حجنا إن شاء الله هذه هي أضيقه التاء أضيقه اولا أنه يحذف معها العام الوجوبا ويشارك في هذا الواقع ثاني لا يليها إلا اسم الله او رب بخلاف الواضح قال ابن مالك والتاء لله ورب مثل ورب الكعبه الكعبة لا أعجل شاء الله نعم خلنشف على صفحة أزاك الله خير عبي. Muhammad Yes Yes Yes The meaning of Allah For the truth Like the power And the grace أما يد والعين فلا نعم ها إيش؟ ما, هن... ما هو ما هو الحرج الطلاق مثل ما يقول ايش هذا ليس قسم لكن حكمه حكم لله. هو لم يقل وقت طلاق من كذا فهو مثل التحريم انتبه يا اخوان التحريم التحريم او الطلاق بمعنى اليمين وليس يمين لكن له حكم اليمين ولهذا اذا قال انسان انفعته كذا كمراه طالق فهذا له حكم اليمين لكن لا يسمى يمينا ولا يعد الرجل مشركا هذا غير الله نعم الله صريح لما تحرم معه الله والذي قال لن أعود إلى أفل عسل لن أعود ومثل هذا كلام الرسول لماذا تحرير لكن في مسألة أنت علي حرام هي حسب النيات إذا قال أنت علي حرام فقد قال ابن عباس ليس بشيء وقال مرة عليه عليك فرط لأن إذا قال أنت علي حرام وأراد أن حرام عليك فقد كذب نقول إذا قلت لزوجتك أنت علي حرام فأنت كاذب إذا أراد الخبر فهو كاذب لماذا لأن حلال له وكذلك لو قال الخبز علي حرام ماذا نقول نقول هذا كذب ما دمت تخبر خبره فإن قلت انه حرام انشاء انشاء واراد تحريم ما احل الله كان كافرا لأن العلم يقولون اذا انكر حل ما كان حله معلوم بالضروره ما الدين فهو كافر وإذا قال هو علي حرام إن لقصد لقصة منه فهو يمين فهو يمين حكم حكم اليمين إذا اكل منه إن كان الخبز أو إذا أتى أهله إذا كانت المرأة لازمه أفضل يمين فالمهم أن النية لا أثر في هذه الأفضل انت الوقت أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على ربه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه ألو. أصول في التفسير في بحث القسم قال والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقه وقد يحدث وحده مثل قولك احلف عليك لتشتهدن وقد يحدث مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والأصل ذكر المرسم عليه وهو كثير كما وهو كثير, وهو, وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن وقد يحدث جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن وقد يحدث وجوبا be تقدمه to اكتنفه ما يغني عنه قال ابن هشام him or gave him what he would do he said Ibn Hisham in the Muli and he said to him He said to him He said to him He said to him And for و... وما يتعلق به سواء كان هذا القسم أو الفعل أو المقسم عليه فقال والاصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابق المثل السابق لا أحف ورب السماء والارض أين المقسم به رب السماء والأرض ثاني لا اقسم بيوم القيامة. يوم, القيامه يوم القيامه الثالث لا تتق الله لا عما كنتم تفترون نعم تفضل كده طيب هذا هو الاصل ان المقسم به مذكور وقد يحتج وحده مثل قولك احلف عليك لتجتهدن. تجتهدني عليك لا حلفت لتقوما أين المقسم به؟ محذوف وهذا جاء وسائر في اللغة العربية وكثير وقد يحدث مع الفرن وهو كثير أيضا مثل قوله هنا. ثم لتسألن يومئذ عن النار اللام هذه واقعة في جواب القسم فأين المقسم به؟ محذوف ثم التقدير ثم والله لتسألون ثم والله لا تسألنا وإنما كثر الحذر في ذلك أي في القسم لأنها ترد كثيرا في لسان العرب فيكون فتتكون معلومة فلهذا تجدون حذفا كثيرا لا تسألنا يومئذ عن الناس والأصل هذا هذا أصل فإذا سألنا ما الأصل ما الأصل في المقسم به ذكروا هذا الأصل وقد يحدث ما الأصل في المقسم عليه الأصل أيضا ذكروه وقد يحدث ذكروا والأصل ذكروا المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلا ورب لي لا تبعث هذا الأصل الأصل ذكروا المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى ورب لا تبعثون والمقسم عليه هو محط الفائدة ولهذا كان ذكره كثيرا طيب قل بلى ورب لا تبعثون الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم قل للذين زعموا ألا يبعثون قل بلا ورب لا تبعثون قل بلى ورب لا تبعثون فأمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء الذين يتزعموا أنهم لا يبعثون وربي لا تبعثون فإن قال قائل أي فائدة في هذا القسم لقوم منكر قلنا إنه من نسلوب اللغة العربية أن الكلام يؤكد بالقسم وإذا لم ينتفع هؤلاء بالتأكيد انتفع غيره انتفع قوزا فيكون تعطيده حجة عليهم من وجه